وما ذرَّا لكم في الأرض مُختَلفَ الَّوَانُ إِنَّ في ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذْكَرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَّةً لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَّةً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وترى الفلك ما واخر فيه ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون.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 اموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة, ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 كذلك فعل الذين من قبرهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم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 أولم يروا خَلَقَ ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله, يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بكم من نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عنكم إِذَا فَرِيقٌ منكم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ من قبلك قَبْلِكَ لهم لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وليهم لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ما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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر, ومن الشجر ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا اللَّهَ الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَعْفُوسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتُوهُ وَرَزْقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير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 I'm <laughs>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 اسم الله الرحمن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 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يختر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 ذبو فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلال طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودما ولحم الخنزير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 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إِلَّا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون